بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يُتْلَى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم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 حرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وللقلائد غرآ من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْقَادُ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْقَادُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءُ قَوْمٍ أُصَدِّقُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءُ قَوْمٍ أَن 107. Without you from the saints 118. Because paupen was gone 119. And thenειςった 119. And reserve himiento 119. On sale should واتقوا الله لقد نهى إن الله شديد العقاب إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَنْ أَكَلَ السَّبُعَ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَالْمُنْخَنِقَةُ وما أكل السبو إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام وما أكل السبو إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا اقسم بالاذلام ذلك فسق ذلك فسق اليوم يائسا الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم واخشون اليوم يائسا الذين كفروا من دينكم فلا تخشون وخشون اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت نكون الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ اسألونا كما احلل لهم قل احلل لكم عيبات وما علمت من الجوارح كلبي وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله. وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله. فَكُلُوا مما, مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اللَّهَ وَاتَّقُ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 اليوم حل لكم قيَّبات وطعام الذين أُوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان. محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان. أُرِبِ الْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِّقَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَن يَكُرُّ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِّقَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الص... صلاة فاغسلوا جوهركم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا جوهركم وأيديكم إلى المرافق ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافئ ومسحو رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فطهروا 124. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم 125. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم دّنكم من الغائطي النساء فلم تجدوا ما ان فتيما موصيدا طيبا او لا مست فَإِنْ تَجِدُوا مَا أَمْنَتْ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا وَأَيْدِيكُمْ مِنْ فَتَرَنَّمْ بِصُرَيْدٍ طَيِّبًا فَنَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِن ما يُرِيدُ اللَّهُ أَلْيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَ ليطهركم وليتم من يمتّه عليكم. لا نريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم من عليكم. وليتم من نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وَذَكُورُونِ أَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقُهُ الَّذِي وَاثَقُكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَمَّ وَذَكُورُونِ أَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقُهُ الَّذِي وَاثَقُكُم ورثنا سننا واتقوا الله، واتقوا الله. إن الله عليم بذات الصدور. إن الله عليم بذات الصدور. يا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 تقوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون وهذا الله الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفعوا وكذّوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفعوا وكذّوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبثقوا اليكم ايديهم يا ايها الذين امنوا أرون أمة الله عليكم إذ هم قوم أي يبصقون إليكم أيديهم إذ هم قوم أي يبصقون إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم.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 قَالِلْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ بَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَى عَشَرَةً قِيبًا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ بَعَثْنَا عشر نبي واقال الله اني معكم وقال الله اني معكم لا ان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسولي وعزرتهم تُمُنُ اللهَ قَوْضًا حَسَنًا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ آمَنْتُمْ بِرَسُولِهِ وَعَزَّرْتُمُوهُ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَض وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَوْلاً حَسَناً لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ وَأَقْرَضْتُمُ لكم وانا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار وانا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار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 فَبِمَا نَقَضْهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاصع عنهم واصبح فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّمٍ مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّمٍ فَنَسُوهُ حَضَاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَنَسُوهُ حَضَاً سَيُبْخَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يا ان أل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يا ان أل الكتاب قد جاءكم رسولنا كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير يُغِينُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْشَوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ يُرِيُونَ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى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 قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بِنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ هَلْمَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا Innallahi mulku samawati wal ardhi wa nadeena huma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli shay'in qadir wallahu 'alima kulli shay'in qadir وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالت اليهود والنصارى نحن. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقوا قل فلم يعذبكم يُغْنِي لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يُغْنِي لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما بينهما وإليه المصير ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 انتقول انت تقول انت تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير انت تقول جاءت بشير ونذير والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُونَ عَمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَمْبِيَاءٌ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَإِذْ قَالَ مُوسَى وجعلكم ملوكا وآتكم ما لم يأتي أحد من العالمين. وجعلكم ملوكا وآتكم ما لم يأتي أحد من العالمين. يا قوم, يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتن قلبو يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتن قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها منها وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإننا داخلون وإننا لن ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإننا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أن الله عليهم يدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لكم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها قالوا يا موسى إن لن ندخلها اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي كفرق بيننا وبين القوم الفاسقين كفرق بيننا, بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإن محرمة عليهم أربعين سنة قال فإنها محرومة عليهم أربعة سنة يتيهون في الأرض يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين فلا تأس على القوم الفاسقين وَأَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّبَ قُبَانًا فَتُكُبْلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ وَأَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّبَ قُبَانًا فَتُكُبْلَ مِنْ يتقبل من الآخر قال لا أقتولك قال لا أقتولك قال إنما يتقبل الله من المتقين قال لا أقتولك قال إنما يتقبل الله من المتقين لَئِنْ بَصَّتَ إلَيَّ يَدَكَ لِتَقُتُّ لَنِمَآ أَنَا بِبَاسِطِيَّةِ إلَيْكَ لِأَقُتُّكَ لَئِنْ بَصَّتَ إِنِّي أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار واسمك فتكون من أصحاب النّعوذ جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين فقوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فَظَّوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَرَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ رَأْسًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سُوءَ أَخِيهِ فَبَعَثَ اللَّهُ رَأْسًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سُوءَ أَخِيهِ قال ياويلت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي. قال ياويلت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. فأصبح من النادمين.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 113. انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا 112. انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض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 117. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا بعد ذلك في الأرض مسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ وأيديهم وأرجلهم من خلاف الأول ثم من, من الأرض ذلك لهم خزيون في الدنيا ذلك لهم خزيون في الدنيا ولهم في الآخرة عذابا عظيما ولهم في الآخرة عذابا عظيما إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فعلموا أن الله غفور رحيم. فعلموا أن الله غفور رحيم.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 لبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليأفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم الذين كفروا لو له أن لهم ما في الأرض جميع ومسله ماه ليأتدو به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. يريدون أن يخرجوا من النار وما ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كلم من الله. كالا من الله. والله أعز الحكيم. والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ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 ك يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين أدو سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا ومن الذين سمّونا للكذب سمّونا لكم من آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعض مواضعه يحرفون الكلمة من بعض مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإلا تؤتواه فحضوه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإلا تؤتواه فحضوه ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا ومن فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهِّر قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهِّر قلوبهم لهم في الدنيا خزي لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم. ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم. تمعون للكذب أكلون للسح. تمعون للكذب أكلون للسح. فإن جاءوا كفحكم بينهم أو أعرض عنهم.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 وَإِنْ أَحَكَمْتَ فَحُكْمَ زَيْنِهِمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وكيف يحكمونك وعنده التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وما وت فيها هدى ونور. إن أزلت تورت فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بمستحفظ من كتاب الله. يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هذوا والربانيون والأحبار بمس تحفظ من كتاب الله والربانيون والأحبار بمس تحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشو الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فلا تخشو الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أن أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فأولئك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 والأذن بالأذن, والآذن بالآذن والسن بالسن والجروح قصاص. والآذن بالآذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو وكفرة له. فمن تصدق به فهو وكفرة له.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 وقفينا على آثَارَهُ بِعِيسَى بن مريم مُصَدِّقًا لما بين يديه من التوراة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 تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَيُعِظُكَ لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومنهاجا, لكل منكم ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم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 116. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 117. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع ايهم اهواهم واحذرهم, واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك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 من الناس أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكم لقوم يقتنون، ومن أحسن من الله حكم لقوم يقتنون، يا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 وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِن فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِن فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء أقسموا بالله جهدا إيمانهم إنهم لمعكم ويقول الذين آمنوا أهللاؤلاء الذين أقسموا بالله جهدا إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين، فسوف يأتي الله بقوم.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 لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم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 ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا ت تت... يَأْخِذُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء أخذوا دينكم وذوو ولا إبن من الذين أوتوا الكتاب من قريكم والكفار أونية. واتقوا الله إنكم تؤمنون. واتقوا الله إنكم تؤمنون.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 قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قل هل أُنبئكم بشرٍّ من ذلك مثوبة من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطَّاغُوتَ أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أولئك شر مكانا وأضل عن سواء وَإِذَا جَاءُوْكُمْ قَالُوا أَمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ والله أعلم بما كانوا يكتمون والله أعلم بما كانوا يكتبون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصح. وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصح. لبس ما كانوا يعملون. لبس ما كانوا يعملون. لو لا ينههم الرّبانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصح. لو لا ينههم الرّبانيون والأحبار عن قولهم الإثم لبئس ما كانوا يصنعون لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا غلت أيديهم بما قالوا بل يده مبسوطة يُمْفِقُ كيف يشاء. بل يده مبسوطة يُمْفِقُ كيف يشاء. ولا يزيدن كثيرا منهم ما. إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا من أما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نارا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ كُلَّمَا ويسعون في الأرض فسادة ويسعون في الأرض فسادة والله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين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 فوقهم ومن تحت أرجلهم.ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمم مك تصدح. مِنْهُمْ أُمَّةٌ قَتَصِدُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ يا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يُعِصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يُعِصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ لا يهدي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 مَا ثُوَرِ الْإِنْجِيلُ عَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُم وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِّمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر والذين آدو والصالحون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون من آمن بالله واليوم الآخر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 يُطِلُّونَ وَحَسِبُوا أَنَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُو وَصَمُّوا ثُمَّ ثَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُو وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَحَسِبُوا أَنَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثم ما تاب الله عليهم ثم وصل كثير منهم والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مغير وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومؤوّنها. إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومؤوّنها. وما للظالمين من أنصار. وَمَنِ الظَّالِمِينَ مِنْ أَمْثَالِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ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 الذين كفوا منهم ذاب أليم أ فلا يتوون إلى الله ويستغفرونه أ فلا يتوون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والله غفور رحيم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 يَكُونَ كَنَأَكُلَنَّ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ نُذَرُ أَنَّهُمْ يُفْسُكُونَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ نُذَرُ أَنَّهُمْ يُفْسُكُونَ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 مِن قَرِضَ اللُّو مِنْ قَر وَلا تَتْبَعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا وَنَسُوا السَّبِيلَ وَلا تَتَّبِعُوا في رَأْضٍ وَظُلْوَن سَوَاء السَّبِيل لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل ذلك بما أصروا وكانوا يعتدون. ذلك بما أصروا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن مكرم فعلوا. كانوا لا يتناهون عن مكرم فعلوا. لبئس ما كانوا يفعلون. لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي الله ذي بهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشدن ناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقرضهم ما للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَدَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ تِسِّيسِينَ وَرُبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ تِسِّيسِينَ بَنُوا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشهدين يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحف وَنَفْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَسْبِ وَنَفْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 119. وذلك جزاء المحسنين 110. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 111. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك يا أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحله الله لكم ولا تعتدوا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحله الله لكم ولا تعتدوا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 لا يؤاخذكم بما عفقدتم الأيمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عفقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رخبة فكفارته أو عشرة مساكين من أو سطمات طعامون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير ركبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفرة أيمانكم إذا حلفتم ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم واحفظوا إيمانكم واحفظوا إيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكون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 نَمْلَخْ وَالْمَيْسُ وَالْأَنْصَبُ وَالْأَذْلَامُ لِسْمٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَلْتَهْذِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 أَعْبَدْنَاهُ لَا دَاعٍ وَالبَغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالنَّيْسِ وَيَصُدُّكُمْ مَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلاةُ فَهَلْ أَن تُمْنَتَهُنَّ وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا. وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا. فإن توليت فعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليت فعلموا. 117. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا 118. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فَانْحَتِ جناحَ في ما قائم اذا ما تقتوا وعملوا الصالحات ثم تقتوا امنا ثم تقتوا وامنو ثم تقتوا واحسنوا ثم تقتوا ثم والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبنون لكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يا أيها الذين آمنوا لا لا يقصه الله بشيء من الصيد تناله أذيكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 فتحلا من النعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم هذه أم بالغ الكعبة أو كفرة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام اللي ذوق أمره يحكم به ريان بالي غير الكعبه ام طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يذوق غلال امري عفى الله عما سلف عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ومن نادى فينتق الله منه والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام احلل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحل لكم صيد البحر وطعامهم متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدِيَةَ وَالْقُلَائِد 1. وقال الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد 2. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم 126. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم 127. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 128. اعلموا ان الله اشديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكنون والله يعلم ما تولدون وما تكنون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أُولِي الألباب لعلكم تفلحون فاتقوا الله يا 2- يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسقكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها 3- يا أيها الذين آمنوا لا عن اشياء ان ترسل لكم تسوا ان تسالوا ينزل القرآن تهدلكم ماك الله عن والله غفور حليم والله غفور حليم قد سألقوا من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قد من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.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 ولا وصيلة ولا حامٍ ولكن الذين كفوا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفوا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ولكن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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَأَلَّوْ إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وإلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَّ أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ أَوَلَمْ كَانَ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 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فينبئكم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ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 119. أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت 110. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا تحبسونهما من بعد الصلاة فيكوسمان بالله إن اختبت لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربة لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله إننا إذا لمن الآثمين لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن أثر على أنهم استحقوا قام ثم فأخراني يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولان فيقسمان بالله فإن ثرالا أنه مستحق إثما فآخران يكونان مقامهما من الذين استحف عليهم الأولان فيقسمان بالله. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجه أو يخافون أن ترد أيمان بعد أيمانهم. أو يخافون أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا. واتقوا الله واسمعوا. والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِيبْتُمْ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِيبْتُمْ قَالُوا لاَ عِلْمَ لَنَا قَالُوا لاَ عِلْمَ لَنَا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 وَالْإِنْجِيلِ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَأَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيِّراً بِإِذْنِ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَأَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيِّراً بِإِذْنِ وتبرئ الأكما والابرص بإذني، وتبرئ الأكما والابرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئ. تَهُمُّ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ كَذَّبْتُمُ اسْأَلُوا إِلَى أَن كَذَّبُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائلة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال اتقوا الله إن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 أَنزِلْ عَلَيْنَا مَاءً مِّنَ السَّمَاءِ تَجْعَلُ لَنَا عَيْنًا حَيَّةً تَفْجُرُ لَنَا فِي أَرْضِنَا فَجْعَلْهَا هَامِدَةً وَأَنْتَ الْوَارِثُ كُلَّ شَيْءٍ تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من كوارثنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. قال الله إني منزلها عليكم. فَمَن يَكْفُر بَعْدُ مِن كُمْ فَإِنِّي أُعْذِبُهُ عذاباً لا أُعْذِبُهُ أَحَدَ مِنَ الْعَالَمِينَ فَمَن يَكْفُر بَعْدُ مِن كُمْ فَإِنِّي أُعْذِبُهُ عذاباً لا أُعْذِبُهُ أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته. إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إنك أنت علم الغيب. إنك أنت علم الغ. ما قلت لهم إلا ما موتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. ما قلت لهم إلا ما موتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ورأى شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم لما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد وَأَنْتَ لَكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَوۡفِرۡ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ وَإِن تُوۡفِرۡ لَهُمۡ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوْمٌ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوْمٌ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لهم جنات تجري من تحتها الأنحاء خالدين فيها أبدا. لهم جنات تجري من تحتها الأنحاء خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عن. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير هو على كل شيء قدير